ايضاة جمهورية مصر العربية من القاهرة تموج بحار النغم بالعديد من لآل الالحان توارت في غفله من الزمان عن ملاحظه الاذان والغواص يجمع لكم بعضها الان في عقد بديع الالوان غواص في بحر النجم غوا في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم أمار الشريعي. <تصفيق> أصدقائي المصنعين أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برغم جواز بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل أصدقائي جاء الموعد الأحد الأول من كل شهر وأغنية طويلة للسيدة أم كرسوم في الشهر اللي فات كثير من الزملاء والزميلات ومنكم من جمهور البرنامج طلبوا مني أن اقتحم عالم بيرم وزكرية مع السيدة مكرسوم قلت حاضر والله محبم علي وماله خلينا الحلقة دي مع أهل الهوى يا ليل لما نقول بيرم وزكرية مع مكرسوم لازم نذكر الكثير والكثير من الأغاني اللي قدموها دول سوا لكن لازم نذكر هنا في الأول قبل مكلسوم لازم نذكر فكر بيرم الغنائي الشعري وفكر زكريا الموسيقي اللي ادونا او اللي ادو مكلسوم في الحقيقة عجينة يمكن تشكلها يمكن أن تطوع لصوتها العبقري علشان يتحقق السلاسي المطلوب لأغنية ناجحه مش ناجحه كمان اغنيه كلاسيكيه اغنيه تراثيه اغنيه تظل قابعه على القمة واكاد اقول لا تتزحزح عن القمة نفتكر مثلا الاهات نفتكر حلم نفتكر الاوله في الغرام نذكر يعيني يعيني بالدمع وافيني نذكر في محي... في نور محياك الهاني يسرني اشديلك الالحاد اغاني كثير كثير كثير يمكن الحصر كده بالمخ ما يسعفناش لازم نقعد ونكتب ونشوفه ونقوله نعيد يعني خياب غنوتنا بقى نمسك عم بيرم لانه في هذه الغنوة حدوطة خاصة جدا اولا من اول ما من اول ما ما نقرأ الكلام نبص على الكلام كده اهل الهوى يا ليل فاتوا مضاجعهم وتجمعوا يا ليل صحبة وانا معهم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 لكن لانه بيرم اختار اللفظ العربي مضاجع وهي جمع مضجع المكان الذي يطجع فيه الانسان الذي ينام فيه طيب يعني ايه مضاجعهم يعني مش عارفين يناموا كل اهل الهوى دول مش عارفين يناموا واتجمعوا يا ليل كلهم اتلموا مع بعض ده خيال بيرم صحبة وانا معهم ليه ما قالش معهم فكرك موكا ممكن يقول معهم هو استغل لهجات العاميه المصرية استغل ايراده العاميه المصريه في كسر في كسر حروف العربية لا تكسرها علشان يحقق روي يحقق قفله مضاجعهم يبقى معهم يعني مضاجعهم ونامعهم لو قال مضاجعهم ونامعهم باظت وبقى شكلها مش حلو هنخش في طرفين جايين لمعادلة لطيفة هناك من يطيل الليل يطولوك يا ليل واخرين يقصروك يا ليل سواء, دول أو سواء هؤلاء أو أولئك اللي بيطولوك أو اللي بيقصروك بيقصروك ويطولوك من اللي بيهم من البلوة اللي جواهم من العشق اللي جواهم وانت يا ليل بس اللي عالم بيهم بعد كده هنبقى نتفرج على المجموعتين، ngày المجموعة اللي بتطول الليل والمجموعة اللي بتأثر عليها الليل او المجموعة اللي بيطول عليها الليل المجموعة اللي بيأثر عليها الليل نخش على عامتنا زكريا في هذا الجزء عامتنا زكريا كان دايما لو جيديو نظر بتقول اللازمة مليهاش لازمة يعني أصر في المزيكا. ماذا معك صدي غني انت هدفك الغناء في اساس الامر وليس هدفك الموسيقى هنا على وجه التخصيص اذا هنلاقي المقدمة الموسيقية القصيرة مقام النهواند على فكرة في على مدى الغن وبيدور في مقامات مرتبطة وراسية بالنهاوند يعني بنشوف الرصد، بنشوف سيكا، بنشوف بياتي النوى اللي هو من النهواند هو أحد درجات البيات يعني بنشوف الصبا على نفس الدرجة درجة النوى يعني أصلاً بيلف في المقامات القريبة الراسية بالنهاوند أسلوب عم الزكريا في التلحين أسلوب بسيط ومتجاور وتسمى يعني تلاقي جمل مبنية على كتف بعض. مش جملة لفة وجملة بتتعيدل وجملة بتعوجك وجملة لا باني جنب بعض الراجل وببساطة جدا وتبص تقول ايه يا اخواني البساطة ايه السهولة اللي هو بيشتغل بيها دي وتيجيها جدعة تغني تلاقي الحكاية معاقربة بشكل بجد والله يعني تلاقي كل صناعة الغناء العربي متركزة في الكام جملة البسيطة اللي هو حاطيتهم دول ما تفهمش ازاي ومنرجع لكلامنا تاني مقدمة موسيقية قصيرة بتنتهي بنا إلى دخول مكلسوم وأول وأول, إيه واول مش هقول اختبار لا لا وأول نجاح لقدرات زكريا التعبيريه اهل الهوى ورح ساكت يا الحركه دي يا اخوانا هنا دي دي كان مطربا ينهي موال كأنه بيقفل الموال هي صح بتفتح بتفتح الغنوة لكنه حب يشير إلى يليل بمعنى الموال هنا جنب يليل الأصلي اللي هو بيكلم يعني حيث تحدث مع الليل هنا لعب على الاثنين يعني قال لنا أنها بتكلم الليل وقال لنا هيكون في مواويل جاية هيكون في قدرات جاية أو هيكون في كثرة من الموال جا تقدر تقول عليه إحنا مفندق مفندق يعني ايه يعني مش مقفول يعني سايب دايما فراغات للمطربة الجبرة اللي قدامه دي تنطلق وتسيح وترتجل ده اللي أقصده هنا بمعنى مفند أقصد برح بالضبط هو ده التعبير لحن برح سرح في مكان واسع للحركة المستقلة إذا دخلنا الهواند من أول يطولوك ويقصروك روحنا الراس لحد شكوه ولم يتكلم احنا في الرز لحد ما حنلتقي بعد كده ونكمل عن السيد أمكولسوم دي كانت الوصلة الثالثة بيقول لنا كده الإزعاج الكبير حسني الحديدي الله يرحمه بيقول لنا دي الوصلة الثالثة الوصلة الثالثة دي ساعات كتير تساوي على رأي إخوانا ومصريين المصري يقول لك مجري للا دي مجري يعني خلصونا بسرعة يعني أنت بكت ساعات تاخدها في نص ساعة ولا ساعة لرب إنما دي وصلة ثالثة بقى من الوصلات اللي هي من السلطنة والفرقة من السلطنة والناس من السلطنة والقاعدة منصوبة وحلوة وريئة والناس بتضحك كل الناس مبتسمة الفرقة دي مبتسمة كده تحس بعزفاها مبتسم ودخوله مكلسوم دخول مبتسم والله العظيم اول ما سمعته احنا سمعنا برده يجي ست شرائط قال له اول ما سمعت الدخول ده قلت لا لا هنا هتحصل قصص وكان يعني عاد نسمعه القصص اللي حصلة الدخول إذا متسلطا هي مبتسمة وناويه علنية وتقول لي صوتها راكز أو طبعا راكز مغنيها غنوتين قبل كده مديها هيجي ثلاث ساعات غنى فصوتها فاتح وفي أعلى درجاته وده حباب من أول لحظة ما صبرتش علينا الستموكولسوم خلصت المذهب وراحت مرتجله شوية في أهل الهوى عجب عينك ما تشوف الا النور من فوق ومن تحت ومن وسط ومن مطرح ما يعجبك وخد مزيكا وخد أفلات وخد سحب سوكسي خد كل اللي تحب تتفرج عليه في الغناء المرتجل الحر اللي وراء عقل ووراء موهبة ووراء اقتدار مش موهدين غير مسبوقين واعتقد انه يصعب ان يتكرروا فرقة موسيقية باين جدا إبراهيم عفيفي كالعادة ناس كتير تقول لي معنى ابراهيم عفيف اللاعب يا اخواني ابراهيم عفيف ده عنده ثلاث حاجات اعتقد انهم برضو صعب يتكرروا في لاعبين كثر اول حاجه سرعه الفعل سرعة رد الفعل سرعه التلبيه بمعنى هو ماشي على رتم لو كانت ستهم كلسوم ارتجلت كل سبب او لاخر وقع منها الرتم أسرع من يتحقق له رد فعل يلم نفسه ويروح عادل رتن مرة تانية إزاي ما تفهمش يعدل رتن مرة تانية وحكيت لك أنا حكاية أما قالت إبراهيم عفيفي بيسترني بمعنى إنه ما بيخلينيش ققع أو ما بيخليش فضيحة تحصل على المسح نمر اتنين جواه مترونوم جواه آلة قياس سرعة لا, تهتز لا يهتز إطلاقا سرعته ثابتة مهما تشألب هو دي اللي هي نمرة ثلاثة إنه وصل من التكنيك بتاع الرئ لدرجة إنه بقى أكروباط بقى لعيب أكروباط على الرق بقى بيعمل حاجات توقع على القلب أنا بقى بسمعه وأقول إيه يا نهار بيض حيوقع حيتلمس إزاي بقى فجأة تلاقيه نط نط عدم نفسه إزاي ما تعرفش وكأنه مفكر وكأنه دارس وكأنه وأنا متأكد إنه كان كده أنا بيكون عارف ولا يعمل إي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 اصدقائي المستمعين هتسامحوني لو ما لحقناش نكمل كل الغنوة لانه الغنوة حلوة والكلام كتير وما نفس نفسها منتج منها حاجة فتعالوا نبتدي من اول تقديم حسن الحديدي لأهل الهوى ياليل وها هي دي التقس الثالثة ثم تنفرج التطارة عن فم قيتون وسط الفرفة الموسيقية أهل الهوى ياليل كتبها بيرم التونسي ولحنها زكريا احمد هلا هلا هلا هلا هلا هلا هل. والله العظيم صدقوا بالله ان انا ساعات بيجي لي مزاج ازعق زي الناس اللي يعني يعني لو بيجي لي الحكايه كنت انا كمان زعقت زي الجمهور اللي قاعد يزعق ده انما في اللي فات بقى شفتوا التربية شفتوا شفتوا شفتوا شفتوا شفتوا المشايخ شفتوا بيربوا ايه ادي ادي القران ادي التلاوه وادي الشيخ ابو العلم محمد قعد يا بوها الشيخ زكريا شفتوا الحروف شفتوا مضاجعهم الضاد الضاد ما فيهاش لبس ازاي قريب كان في كان في واحده بتغني مصر تتحدث في احدى القنوات فبيتقول ايه نحن نجتاز موقفا تعثر الاراء فيه وعثره الرأي ترضي يا بنتي ترضي ازاي وعثره الرأي ترضي اذا هناك ترقيق وتفخيم في الت والر وهناك هنا والدال والدليل حدش قال لها حدش يقول لها طب حدش يعلمها حدش ي... واحدة تانية فرقة كده بتقول مثلا تحدث عن نفسها تقول لك لا أنا ينقدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأسة بعدي يرفع الرأسة معقولة يرفع الرأسة يعني الحقيقة ينبغي أن نضع ده في اعتبارنا ونحطه تحت عينينا وجوه ودنا وجوه قلوبنا دي لغتنا ولازم نحافظ عليه ولازم نعلم عيالنا ينطقوا ازاي اخوانا الجزء اللي بعد كده قلنا هيقسم المسألة احنا شوفنا اول ناس فيهم كثير القلب شوف كثير والنبي دي برضه بيرم قوي يعني كثير القلب القلبه مكسور القلبه مجروح القلبه متقطع والمتقلم واللي كتم شكواه ولم يتكلم ادي نوعية دول النوعيات اللي هي بتتعذب واللي بيطول عليها الليل يعني واللي قاعد بعد الحبايب وحده وبات حزين يشكي هيامه ووجده فرجوا على مكرسومه بتقول هيامه ووجده دي برده اشكال تاني خالص يشكو ولا مخلوق سمع شكواهم الا الكواكب في السماء سمعهم مرة اخرى رومانسية بيرام الخاصة يجمع بين عناصر الطبيعة و البشر في تجاربهم الخاصة يشكون محدش بيسمعهم إلا الكواكب وبعد بطول الليل تعود لهم يا ليل وكأن الحياة ما فيهاش نهار وكأنهم في ليل طويل مستمر هنا طبعا عم زكريا بيعمل أفلة الجامدة جدا بتاعت إلا الكواكب في السماء سمعهم بيطلع لفوق الكواكب في السماء سمعهم وكأنما هو البعد بين الأرض والسماء بنرجع تاني يطولوك يا ليل ويأثروك يا ليل بالسهد والأفكار والشمس بعد الليل تطلع عليهم نار وتتفرج على قفلة تانية من زكرياهم وكلسوم في كلمة نار مخيفة يرجع من وراها للنهواند عشان يقفل الكوبليه ويقولوا بعد طول الليل تقول لهم يا ليل ويدينا قفلة الكوبليه من مقام النهواند نسمع الجزء التاني ما وحده و يعيني يعيني يعيني يعيني يعيني على الأفلة الحلوة. المهم الجزء اللي بعد كده القسم التاني من الناس من العشاء اللي بيأصروا اللي أو اللي بيأصروا عليهم الليل ويأصروا كليل بصحبة هنية على وتر النان للصبحية. فيهم يا ليل خل معطف على خله يقول له لحن الشوق وخله يقول له يا ليل يا ليل ويأثروك كليل على هنا والسرور والشمس بعد اللي تطلع عليهم خلي بالك دي المقابلة بتاعت ويطولوك كليل ليل بالسهد والأفكار والشمس بعد اللي تطلع عليهم نار ماشي. عم زكريا حل المشكلة ازاي راح مغير المقام راح على السيكة ساب الرزد خلص راح على السيكة راح مغير الرتم من الوحدة الكبيرة المأسوم النشط ورح عامل مزيكة انشط وحال الطرب. وحالة طرب وحالة صرور ومرح وفي نفس الوقت مش ناسي الغنى هي بقى التانية دي الست مكلسوم دي مشكلة الوحدية بقى انا هفرقك على حاجة برضو توقع تقول لي ما هي بتعيد كثير ما هي بتعيد وحد يقول لي كده اقول لك طب بص انا هسماعكو حتة اللي هي ايه ويقصروك يا ليل مش اكتر اهي اهي ثانيتين ويقصروك يا ليل بتقولها اربع مرات لو سمح باشماندس علي حسن نسمع الاربع مرات ونتفرج عليهم يا ترى عادت اهم وراء بعض ثانيتين بيتكرار اربع مرات نسمع الاولى يا باشماندس <تصفيق> الله, الله, الله الله الله الله ادي واحدة ياليل بس كده سابق عليها حتة صغيره يعني ده لزوم الدخول طب نسمع التانية يا باشمهندس يعني الاختلاف في القفل ليل طب تيجي نسمع التالتة والرابعه سوا يا باشمهندس ونحاول احنا بقى وإحنا بنسمع نقول اختلفت ولا ما اختلفتش نسمع يا شيخة والنبي جمالك منوحل مهم نرجع اللي كنا بنقوله فرجوا طبعا على يا ليل دي فرصة عمر الشيخ ذكرية كمية الليالي الموجودة وفرصة عمر الست شخصية كمية الليالي الموجودة فرجوا بقى على أبراهيم عفيفي اللي انا عمال أحكي لكم عليه ده الحتة بتاعت فيهم يا ليل يا ليل بغاية تكنيك العزف على الرق ويعزف الدم التقليدية اللي هي تثبيت الرتم ال... ال... تثبيت الوحدة جوانا ويكتمل فجأة يروح مغير طريقه تفكيره فجأة يروح عامل دموم وتكوك فجأة يروح عامل دموم ونحاس شغلانه سيرك منصوب ورا الست ومكرسوم الراجل ابراهيم عفيفي ده المهم تعالوا نسمع الحته بقى بتاعت وقصروك يا ليل على هنا والسرور الله الله الله الله شفتوا يا والنبي شفتوا المقامات العربي وجمالها شفتوا الصبه المسقي ده شفتوا استعمال الاسلحه المختلفة لدى المطرب تعريض الصوت البحه حتى استعمالها الأفلة المتزحلقه او المتدحرق المتدحرجه اللي هي جليسندو يعني متزحلقه اللي هي قالتها وإنزلوا كانت انت تعود هلت لويس بتتحرك ببساطة بين حرفين موسيقيين يوصلون فوق تاني حاجة غير معقولة ازاي إزاي العقل البشري بيعرف يدي كل هذه الأوامر وازاي الحنجرة بتعرف تلبي بهذه السرعة وبهذا الإكتمال بهذا الحياة الكمال او ما يقارب الكمال شيء معجز معجز ومش كلام معجز اصدقائي ويدرقني الوقت وبسيفه القاطع يدشدش مزاجي انا فعلا متسلطن ومزاجي عالي بجد شيء فظيع اللي جاي يا جماعه والله بتقول موال بتقول يا ليل بتقول من من من السيكا ومن درجة السيكا الشرعي الرسمي ومعها عبد صالح ومع الحفناوي الاثنين باينين ورا ايه الشجن ده وايه المزاج العالي ده وايه الحلاوة دي وايه الفكر الفظيع ده وفي وسط ده كله مش ناسي الجمهور بتاخدهم من الشجن الى الحركة النشطة الى المرح مع نبي مهندس علي حسن يا ريت تسمعنا الحتة اللي نقلت فيها فجأة نبس تتفرجوا كمان الموسيقين اتنقلوا من حالة الحالة ازاي في اقل من ثانية فهموها وتن كله تقلب معها الجمهور كمان في اقل من ثانية فهمها وراح معها تعال الحتة زو... نسمع الحتة دي نسمع الحتة دي سواء يا جماعه يا في كده كلمه صغيره بقى في ودان ولادنا عازف القانون الشباب السر في في في الشجن في لسع يتعبوا صالح هنا حرف اللا بيمول يا جماعة زود الحرف ده شويه زودوا شويه فادت سيكا طعم مايل ناحيه الايراني كده شويه مايل ده طعم غريب واداه ارصى ارصف القلب عدل المهم كالعاده لن أستطيع أن أكمل كل الاغنيه فحاسبكم والجزء المتبقي من وقت البرنامج نستمتع بأقصى ما يمكن الاستمتاع به من هذه الحفلة الجميلة جدا لأغنية أهل الهواء الليل Thank you. دلوقتي. وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انهم عدنا بإذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي لأصل برنامج غواص بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعيه علي حسن لهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب قادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم غواص في بحر النغم اسبوعي اعدها وقدمها لكم عمار الشريعي